موقع محب القارئ ادريس ابكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن توله طايرنا ومن ورائهم موازينه فأولئك هو المفلحون ومن خفت موازينه هم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي خريا حتى يسوكم ذكري وكنتم منهم جضح وقالوا بعض يوم فاسأل العادين قال إن قليلا لو أنكم كنتم قدمت لكم هذه الماده من موقع محبية الشيخ ادريس افكار